112. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 113. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 119. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خاردين 110. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن, فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 111. لقد أنزلنا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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 112. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 113. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 111. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 112. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 113. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى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 112. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 113. وجعلنا السماء سقفا محفوضا وهم عن آياتها معرضون 114. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفَإِمَّا تَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَتَهُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللعبيين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيداً أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْتُ وَلُمُدِبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاداً إِلَّا كَبِيرَ الَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يُرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِأَنِهَا تِنَاءٌ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 114. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجَجينا هُوَ لُوطا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ 129. وكلا جعلنا صالحين 120. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرالعبادين وإسмаيل وإدريس وذلكل كلهم من الصابرين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 وزكريا ابن أدا ربه ربي لا تذر لي فردو وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَاتٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا هَذِهِ أمتكم أُمَّةٌ كُمْ أُمَّتَهُ وَاحِدَةٌ وَأَنَّ رَبَّكُمْ فاعبدون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 119. من الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون 110. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون 112. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما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 121. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 122. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 123. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون